و اقيم الصلاه و ادخل لو بك القلب الصرمانه و اتوا الزكاه زكاه مالخوش بدنا و انكسر مستحق وركعوا مع الراكعين و بشكين البخد و القلب و انكسر ابد خشتين البخد تعالى هل جهرنا ركوعي وكيب الصرمان